أما تتالون عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفون وَالْجِبَالَ أَرْكَادًا وَخَلَقْنَا إِنْثَاءً وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ وَجَعَلْنَا فِيهَا وَجَعَلْنَا يا عالِمَ النَّاسِ راجِمُهُم وَسَاجَا وَأَمْرُ الزَّمَانِ دَلَّ يَسِيرَا فتأسون أسواجا وفتح في السماء فكان أبوابا وسيرة الربال إن جهنم كانت مصادا لا فيها لا يتوقون فيها فردا ولا شرابا إلا حميما وغتاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا حسابا وكذبوا فذوقوا فلن نزيد سنك إلا أعزابا إن, إن بها عودا فيها لأوه ولكن زابا جزاءا جزاء من رفبك عطاءا حسابا رب السماوة والأرض وما بينهما الرحمن لا يكون يَوْمَ يَطُعُهُ الْرُوشُ وَالْهَمَالِكَةُ لا يتكلمون, لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ, له من شَاءَ مآبا إنا أنزرناكم عذابهم طريقة. يوم يدا. ويقول يا سمين.